Thank you. I'll sleep. يا مولى Well is la Waarom ga je فَإِنَّ مَا يَعِيهُ وَإِنَّ Oh, honey. Watch out. ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فقرنا Roger, hon. Well done. Oh, God. We love What could I'm Oh god ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه معاش ونقوى كتابك كفا بمنسك العيام ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه معاش ونقوا كتابك كفاب نمسك Come are the Let Oh, Mama. We are Remember... Oh <laughs> my كيف ففولنا بحفظهم على